الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المصطفى ولا انا لا طالب لا اله الا الله وحده شريك له هو البقوه وهو الحق حي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا هو الاول ولا اخره والله هو الباطن وهو بكل شيء عليم واشهد ان سيدنا ورحمته الى العالمين وحفظه على الخلق اجمعين اصبره الله بين يدي الساعه بشيرا ونذيرا فهدا به من الضلال واجمع به من الصمم وبصر به من العمى اصبر الرساله وابدى الامانه وصحح الامه وجاهد بالله حق وترك الامه على المحجه البيضاء اسلمه الله واحسانك وادري الجيل صلى الله وسلم وبارك على هذا النبي امين وعلى آله وصحابته ومن اتبعه ذاه وإله إله أيها الإخوة القرام هو تقوى <تصفيق> الله لا مجد منها تقوى الله الزيسي ومراء في المخلوقين فعلى البشر ثم الملائكة ثم الملائكة ثم الملائكة ثم الملائكة عن العبادة وحبثوا ويتم في الشيء المشكلة وهو غير المشكلة وهو المشكلة تقوى الله هذا ليس حيث ومن الناس ان الانتقل الى لم يتفق شزرها مين من الرياضي لانتقل لها يا أخي ميشي من الولي والله غديري مرخة ملواتي مقايبشون او بس الاربس على عز الله نصر اغا كيري احنا نجول الاربس من ومن الحياة العمل الشراط بالعزيز الذي يدفع زيز للدنيا من الغيرة هل للدنيا حياه طيبة ويوم القيامة ان يحضر حاصلات في الرجاء الذي يحضر ألاه الذي يمش مرة من نفس بإذن الله من درس العمد الصالح العمل الصالح مثل إنه إننا قائل مؤمنين إنه, إنه يمر الذين آملوا وعملوا الصالحات مش حرز والله يجب أن املوا عمل الصالحات انغلي توقعا من الصالحات انغلي خدم الخابزيرو او العمل ما إن يغلي قاع يواجد من سنعنا العاده للكره الأرضية الماره عدل نخلب ما جابهاش مشى لا ما مغالي نبا و ميلت من غير خرج الشره يكمل المرمه جابها و ميلت العمل ولكن يجب ان يكون هناك امر اخر من احسن من اجل ان يكون هناك امر اخر ان من اجل من من اجل ان يكون هناك لا اخر من من اولئك لهم سنات تجري من تحتهم الارهاق يحلون فيها من ساور من ذهب ويلبسون فيها من خضره من سدره واشتبط متفئين فيها في على غرائب نعم الدواب وحسنه مرتفضه الايه لصورتك اهميه قصه قول لي انزل المؤمن وشيعته خدمه النسخه اللي خليت عنها قال المسلسل والسعود لا لا بل الا لا عندنا غير الاول مالك الجلسه مرحبا مالك الجلسه ومصاد نبي وقصه لا صياد في القطيع هذا له فاطمه قال له داوته ادري طبيب رسول الله of you. غلا انك تتعلموا انك تتعلموا في تتعلموا انك تتعلموا في تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا لا تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا انك تتعلموا من, سنة سنة. من سنة سنة في بدا بها من ده ده بيستو في, الفضل. في الفضل. مش هو قدر على الشوفه لا يصير انسان على ده على الجري مترو 3 شو اسمي جليس شنو ما جبتي صقيه شنو ما جبتي سسر ده الدنيا غير من من غيري ويوم قد الحياه حيارة جمسة جنبوزة على نراعي وار وقسفون ويرسون كمان مكان غادرون يشتواني الضالين ومستمتع لي عوضي سبب الله من السباق يومي ثماء ويومان ميدون غير وني لا ما كل ما له مروه رايكم صالحه الناس في الشقاف ايه هو ليس في جبهه لهم في صالح في صالح الصاله زيك يا صدقه المعاونه رايوله المين تسلت العمل وكذا لا تريد تا تراسي لاقي مجهز انتا ايس ملعب صالح بشكل ما زلت شئت لغد يخسرني دي وماضي سلتا للي تشرب النبي تلاقي سعيد خالص لله ولا يجي تواك عالدني شابات جرح ما ليس مني يا غيضان لماذا ني بديه يغار على دينه وراه تيجي جاينا من لا من ديال العمل من يخشي على يصيلات في واحد القاض يعاود ما تصور بصقه ليس اللي شاف باش يومات النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ من وجهه لله وهو محضر فلهم اجرهم عند ربهم ستر ولهم يحسن اسلم وجهه لله وهو محسن ومن اسلم وجهه لله انتم برز لا بواهب تقد لله وها من غفيتها من لكي اعلم من لله يعود على حسب شو صلى بكم الا يا العالم ما بيخسر هذا المرض الرياض ما يشتروا الموحل اللي منين تمرشدون ان الدنيا معيش رايك نجمها لله يباب ورد في خير الله وهاب كالبي قاوي يالله يعزم يغزل يوزع وعان يا الريس ما جاتش ان العامل الصالح ايه دي ومنهي على البطازات ومنهي 10 دولمه شنو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 Our help divided sich wild out and so are we washing all the way. Let us prayâm naturally on ouratch in prayer. No k量 a day in this evening at night, we are not going to pass. We stopped today's job as the ark of the ministry began, Odington. My wife said that he crossed His heaven قال لي يدعوكوا على منتج هل قد نوى وحياتك ليبلغوا انكم من حياتي اغسال يا ضرت البلد انا ان اغسال من يلا طيب خرج مخلوق في بس لماذا تتعب الناس والي غير مفقاً على الوصول الناس؟ لماذا تتحق و رصاً؟ قال إلا يبع الناس يا حمال إذا ما تتحق واسمين عم جداري لا يذكر أنعم الزيد النبي ومصطفى من العلماء يقرنهم إنما بالنيات وإنما لكل امرئ ما نراه أقل عبارة للصنيف ومن من ما بين العلمين و كل عبارة ميمتي النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الغريب والنرايه تمشي الخليفه الوالد على احكام ان النبي مصطفى على احكام كده فهذا لازم تشيلك النبي مصطفى ما لاي الوالد النبي ما لاي كونفورميا khas من وذته عملا ليس عليه أمرنا فهو رد او هو النبي إنه إسرائي الميزر إسرائي الميزر على الأغفر قنزني أوه من إدرسل إسرائي الميزر على الأغفر مجرس إدرسل لإنميزر وكاليسن أقل من يرجو به يعمل عمر صالحاً ولا يشرك بربه بعبادة ربه أحداً إبت واحفظ روحه ومسينا له ألعبت لأرضي على منذ الإخلاق أبنى أني أريد بشأن الخرمش وخالبتي وخحر وخد وجاءت عجغة نزيني ونلعبك نيغي راجع ماذا أخذ سور اليونان؟ نريد على قد سور الجريدة أو التليفزيون؟ مين يخشي الدين؟ من كان يريد حياة الدنيا وزينتها دنيا. والنيقسن سوريا تواقل المسيح المسيح تذيح فيه من كان يريد الحياة لسوريا وزيدة لها نوفي إليهم أعمالهم هذا ستبري ستغودي سيد واسمي نوفي إليهم أعمالهم بها, بها لا العيش ليس لهم الله من غاسة وحدة ذي بين العمل الصالح فازوا على حساب النبي طه الفرس اصبح في في ماشي لله رب هو من قل ويغير من دينه وده نعم ولا ولو اقتدر لله مو هو وليس ليس اللي إن النبي الصبح يدخل ملاقا العمل برجل تخدمه وايد فيه وقاكو بورم كذا وقاكو بورم الشريعة الإسلامية ليش المجيو ما الدين ولكن مجلس الدنيا لا حق العمل اللي هو حساب بورصة القمر غنيه النية من في العمل من ذي ترينت على الناس العظيم لا تدار سلومينون اذا شفتي سيدي الزرجاخني سندف خنيف واعه واه العظيمه لابيد وهاه إذا كتش صدرج ولا ممجان اسرائيل جن الجهل عليه من شكل عليه ما راه الجهل راه يسيرين غار المقام راه الجور في هذا 900 مرة منه منه شو مرة غاريس قاعد عاف لاي الثقيلة في النوم ان النبي عاشرمي دا وين دا ان هذا الشيخ صاحب بن دا رجل من شين دي سرق من غديا جبت لي تيجي راني كاشعلي والله حماك صوتك يا اسماني والنبي والله هذا الزهر او فين علم كلامك تقولوني بعلك من الصناضري باش ان والله نشيط مع أنه يتغسل على ثلاثة أيام فأنا ريض النهارات إذا النهار من عند ترى غير يريد أن رب يارف في اسم حنوضي مين تجايد الله مو غير قابلات نقدر مين يعقونه أرف في اسم حنوضي أنه ريض النهارات نصريك أبروبيتجا كم نظيره، قام يضونها أريض النهارات نصريك من مش ريض النهار إذا ما الشغل والله من غالي حمجغ المطعمة للشيغ مسك والله سيناق بها ما يبتعك نييتا ما يسيغني شترا في عام، ما لا والله حمجغ العمر من غالبين زبرا من إذا الله أضرح أمجغ العمر والله حمجغني سيناق برزاة عمر ما غالي أن المؤمن أفضل من عمله، نية واحد والله العظيم، إليه من المناطي يعتبر سيناق بسيناق واسمه سيدين يتضج منه من الضمان والزمان والجرخان والجوامل ما يفتبه وصلاة المثال من النس إجوا وبالله وبالله إجوا لا بلا بالآيات من الضبعات وشي الله بيهرشني يقول والله العظيم للبي صلى الله من توافية سياة <تصفيق> الله إذا مارض العبد أو سافره ولكن هذا ما لا يعمل وهو صحيح مقيم اول سيدنا رسول الله والله من المنير من المنير والله ما المنير زاد والله من المنير زاد والله من المنير زاد والله من المنير زاد والله والله خلاص وايد خلم الغاك الخلاص سبحان الخلاص سبحان الله أرفعه خلي من قلاده ماتش وأغلي من قلق بارك من, من جلناش فكل وكذلك صلاح بأفضل من بارو وأفضل من قد ما هو والله العظيم ليه قالوا من هم بحسب وليه بحسب على هم بحسن. يعني خسر إيجي النعمات يخسر يوضع فرادة في الضوء على أفزيستقل الذي أجزي تعالي أجزي بخلص عدني غني غني غني وجوه يروي يطسط يرحمه شوه يروي سيني ملكو في عام بتعليه اصدار بالحزن من همّة بحزنة البلد يعملها كنت مثله حزنة كاملة ومن همّة بسيّها ونفسنا بإمسان معصية وجندم بفرناركم ساهمنا ويغيّر خلال جار الحزن عام بتولد مطتكلي، بس لا من كرم الله والله العظيم هو الذي كرمنا، يوم يغلي جبت صلاتنا غيوبنا، لا فينا وتميع العليم والحمد لله. الحمد لله يوم في العالم، الحمد لله الله. ادعو النبي محمد عبد الله ورسوله ايمان المتقين وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه الى يوم الدين ما من والله أعلم أن نستعمل من خلالك ما هو؟ مني نيال دون أفضل يحسد يحدث ينوم ويزن نوم في مزيغة ناس ينصب تستغفرنا بياه فلن أفضل ناس كذلك ننسى الخزن أبداً يسحب الصدقاء أغلبهم يسمعهم أجمعهم مريتي مريتين ومريتين يشيو يتخارم أعلم كيف يمشي أسف الضرور من واي. ولهذا أعطى ما يفعلني أعطى أن أعطى أن أعطى يجي نواي نواي نفس نواي نفسه نفسه إن شاء الله واتكمل المجرم المجرم ويضع في نفسه والله حمالك وما رأى نواي نفسه نفسه نفسه إما نواي نواي أول تباوة نسيتنا رسول الله أنها الأفواد ناس من اخذ الأموال الناس وأراد أن يؤديها الضراء وعمل ومن أراد أكلافها الضفاء قالوا يا من وغيرتها في في أغساق الله والله عنه الضفاء على سبب السنة، ستفعله، يا الجزء من قبل عصر القلم طورة ما يطول من جهة عاصميه بعد خايف في دوري عاصميه ثلاث إيش باردي خير إيش تني الزاكي إيش تني الساق زين من حب البيرمانية كلام كي يبيع صنع ولا ولكنك تتحول الى المدينه التي تتحول ما المدينه التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى المدينه التي تتحول الى المدينه صح وبما رمضان والغير والسبحه ولديست من نس من نس يا برعوبه يا ميمر ني انه الواحد ايش شيء هيا انه الواحد ايش شيء وبدوا ان توي كانوا وكنا يلا صح بالشوال وبس يغلطوا والعمل الصالح احنا مسوي ان شاء الله كثيره صنا بس بنذب في ذو ميزه هو في الاخوال ولا صور الا بالدلو عوض الملائكه بالشوال ولا بمس لدورته وانا المدخل ما هو الوقت والعباده من زينه الغمرات النبي صلى الله عليه وسلم وانا قاعد زياده من عند فلاس خاص بيت عاديه بدعه ضلاله يلا تبوا هي نيشان هياده زياده نجري بالله ذي البدع احمر الا انه هو جاء قول بالعضاله ما يجبنا القلس بيت هو في كان الرسول الحج براس الاصل بالدين الدين فراخد ان الاصل بالغره بيذا نرتقى ورا، قرأوا ما في سالامينكو، عم يتراسل اختار اختلف نحن السنه ديراث في ما في دور في هذه الهند في باكستان هذا الهوتغول، مدورين استقرت الحمد لله، والحمد لله ويناري الملك مينويس، مينويس بقى، قال انو اريدني قديش اصلا هاي ليش اما في دييا، في جد ما جيت صحيح انه ليس من سريانو النبي صلى الله عليه وسلم الا اصطلح الدين اغلا استصب العالميه ولا يوقف اجل عمل بقدر ما في العالميه في الشريعه النبيه المصطفى ان شاء الله ان يوفق الذر ويقدر الذر من الصالحين ثابتون على اصولهم هذه النبي اللهم صل على محمد المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين وصلى الله تعالى على اللهم افتل لنا بنبنا ودفعنا دياتنا واصلح لنا نياتنا ودرياتنا وأعمالنا اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحة اللهم تقبلها منا بقبول الحسن اللهم افتل لما تحبه وترضاه الله. اللهم افتل بأيدينا وارحم ضعفنا وعزنا اللهم يارب في زي بإيمان بفلوبنا واجعل بإسمائنا وابصارنا نورا واجعل لنا نورا نمشي به في الدنيا وفي الاخره وثبت قلوبنا على الإيمان، ونفوسنا على اليقين، وأصلحنا وأصلح دنيا وكلنا ولي ونصير في الدنيا وفي الاخره ولا تغذنا ولا تضحننا ولا تعذبنا، ولا تأخذنا على غيره، ولا تتركنا في غفلة، ولا تختم علينا بالسوء ولا بالشر ولا بالشقاء، يا رب يا كرمنا ولا تهينا، الله رش في تعالين وتبعد سدع عاق وربنا الى الكروم الجميله من عبادك المؤمنين المكرمين واصرف عنا السوءات الشعب ابنك واصرف عنا العذاب الذي ان كان غرامه واكلنا سنه تصعد ابرار بسقينا يا رب غيث مغيث عل هناك عن يا رب قريبا يا الجلال والإكرار جلالة الملك الله مغفر له مهدين وكله ولي ونصيره وخير له عباد جماعة من عبادك المردين المردين ونرشده إلى ما فيه خير البلاد والعباد صدق وان شاء الله كفوسيه مستبر الرحمن في خلاصاتك بالعالمين الله يقطع لكم خير الليل اقلف من شاء الله النور ذاته هو تخص الظل باذن الله ادث عملا صالحا باذن الله ادي الصغاق لا بدون شيء بالبركه والنسرح خلاص ولا يسرح بالريال ونفع الثالث عن عيال شنو الناس الصابره في يا ارسل شي يا الله ارفع عنا يا رب أعطنا ما سألناك وبارك له تهادنا وكرمنا وأحسن ختامنا وصل الله وسلم وبارك على سيد الأولين وداع الخيرين وسبحان ربك